لآن لأ لأ لأ القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن للعلوم الاسلاميه اسماء ا ن فاتخذت من د و ن ه م ح ج ا ب ا ف أ ح س ل ن ا لفضيله ا ل و ر محمد راتب ب ل موسوعه النابلسي ل ل ب ل و م الاسلاميه Amen.、Mm -hmm. はい。Oh, hey.